ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسنون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا فإذا هم جميع لدينا محقرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون اليوم في شغل إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم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 وَإِنْ أَعْبُدُ دُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تكون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 أرجلهم بما كانوا يكسبون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختمون وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا, بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراع ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمرهن نكسم في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين إن هو إلا ذكر وقرآن مبين من لينذر من كان حيا ويحق القول على الْكَافِرِينَ